ما صح التيمم به مثاله لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به يصرح تيمم ولا لا لا, لا يصرح لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة لا يتوضعوا به وهذه المسألة السبق لنا أن المسألة أنها خلافية أنها خلافية وإذا كانت خلافية في الغضو والغسل فهي هنا من باب أولى وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح حتى منها كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها ولكن مع ذلك قال الفقار رحمه الله إنه يكره الوضوء من ماء, من ماء بئر في أرض النصوبة طيب فروضه يقول المؤلف مسع وجهه ويديه إلى كعي مسع وجهه ويديه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وعيديكم من وهي كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم بالأستاذ فاغصلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق فإذا قلنا ان فروض الوضوغ غسل وجه واليدين والمسح الرأس وأسل الذجلين قلنا كذلك فروض التيمم مسع الوجه ويدينه يقول إلى كوعيه تعرف الكوة يا أخ؟ سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع وترى هذه المسائل ينبغى الإنسان يضبطها لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت أن تراجع القموس نعم أو الصحاح أو ما أشبه ذلك من يحفظ من يشيدنا إياها؟ إياهم هرموني الابهام كوع نعم وما يلي نعم في نعم اصبر كمل ثاق ورسهم ما وصل, ما وصل <تصفيق> طيب كمل بالثاني هرموني الابهام ري المرقب نعم اسمعتهم طيب اقول وعظم يلي <تصفيق> <وحضب تصفيق> الابه <بالعلم وحضب تصفيق> اجال <لا> <تصفيق> <طيب أقوله تصفيق> الابهام كوع وما يلي هذا الشيط الأول لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط هذا اللي يلي إبهام وهذا الذي يلي الخنصر كيفته هذا والرسغ اللي بينهما ما وسط لا أبدا وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ها ها؟ <تصفيق> يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وين هو فخذ بالعلم واحذر من الغلط احذر أن تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع طيب إذن ويديه إلى كعين ما هو الدليل أن اليدين إلى الكعين لأن بعض العلماء يقول يمسح إلى المرفقين نقول الدليل أن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من تقطع هذا السارق من مفصل الكف هذا هذا من القرآن من السنة حديث عمار بن ياسد أنه أصابته جنابه وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة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 يختص بال بالكوا بايش باليدين الى الكوعين وذهب بعض اهل العلم الى ان يتيمم الى المرفقين واستدل بحديث ضعيف التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين الى, الى المرفقين واستدلوا أيضا بقياس قياس التيمم على الوضوء فنقول في الرد على هذا القول أما الحديث فضعيف وشادث مخالف للأحديث الصحيحة أداله على أن تيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط وأما القياس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 مختصة بعضوين وطهارة الماء بأربعة أعضاف الوضو وبالبدن كله في الجنابة مثلا ثانيا أن طهارة الماء يختل... تختلف فيها الطهارتان وطهارة التيمم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 وهناك أيضا وجه الرابع وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطير معنوي أما طهارة تيمم فليس فيها تنظيف حسي ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفسر عن كوبه حتى يمسح الذراعي الفرض ال الثالث والرابع قال وكذا الترتيب والموالات في حادث اصغر وكذا الترتيب والموالات الترتيب بان يبدا بالوجه قبل لديه ان الله قال امسحوا بوجوهكم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 لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه ها؟ يجوز يجوز يقول لأن الجنابة ما فيها ترتيب ولكن الذي يظهر أن نقول ان الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين لأن الله سبحانه وتعالى جعلت يمهم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا والله أعلم هذا اليوم وهو سورة النسى آية النسى ما فيها منه فتيمم صاعدا طيبا فابزحوا بيهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وآية النساء سبقت آية التوبة بسنوات سبقتها بسنوات المائدة المائدة بسنوات وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواة ببخاري أنه لما ضرب بيده الأرض في حديث عمار نفخ فيهما والنفخ يزيل يزيل الغبار وأثر التراب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 وفعل الـ الـ الـ التيمم فعل التيمم مرتبا ومتواليا قالوا والقياس على الحدث الاكبر في الماء قياسهم مع الفارق يعني الحدث الاكبر البدن كله عضو واحد فاتطهروا وهذا عضوان ولا شك ان الاحوط, أن الأحوط هو الموالاتي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 هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود فهو إذن عكس الشرط عكس الشرط طيب انتبه الشرط ما هو في اللغة العلامة وفي اصطلح الاصليين ما يلزم من عدمه العدم ولازم يلزم من وجوده الوجود فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة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 ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان اطلاقا ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلاف لمن قال انه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب او قال يسن النطق بالنية جهرا لاظهار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 لبيك عمرة وحجا أو حجا أو لبيك عمرة طيب النية ثم أعلم أن النية نيتان نية للتمييز والتعيين ونية للاحتساب والثواب والأهم الثاني الثاني أهم الثاني أهم, الثاني أهم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 واقف بها ذلك مثلا عندما اريد ان اتوضا هل انا استحضر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وانني كاني اقول سمعا لك يا ربي وطاعه ثم اشرف في الوضوء هذا قليل يعني قد يوجد احيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا لكن أكره ما نذكر هذا هل نشعر أننا حينما نفعل هذا الشيء الذي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضى على هذا النحو ونحن متبعنا له في ذلك هذا أيضا قليل وكذلك الصلاة عندما نصلي هل نشعر أو نستحظر بقلوبنا أننا نصلي امتثالا لقوله تعالى أقيم الصلاة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 هذه عادة تروش للإحرام عبادة لكنها سنة تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات طيب وفنية الشرط قال لما يتيمم له من حدث او غيره لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في بي له وذلك ان عندنا شيئين متيمما له ومتيمما منه متيمما له ومتيمما منه والمعلف جماع بينهما في العبارة قل لما يتيمم له من حدث فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه فمثلا إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم لصلاة الفريضة مثلا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 لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر لو تيممت لسنة الفجر لم تصل به صلاة الفجر ليش لأن الفرض أعلى من النفذ ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر ليش لأنه أعلى طيب لأنه أعلى فإذن لابد أن ينوي نيتين نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا الت... ما يستبيحه بهذا التيمم لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم والثاني نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر وقول مؤلف أو غيره يعني به نجاسة البدن خاصة لأنه لا يتيمم الإنسان للنجاسة إلا نجاسة البدن فما... فإذا أحدث الرجل حدثا أصغر وأراد أن يصلي الظهر نقول ان والتيمم لصلاة الظهر من من الحدث الأصل بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث صح؟ لو نوى الطهارة الوضوء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ولا لا ارتفع ولو نوى رفع الحدث ولم يطلب ببالي الصلاة ارتفع والفرق بينهما ظاهر على المذهب فاذا قلنا بالقول الراجح ان التيمم مطهر ورافع حينئذ نجعل نيته كنية الوضو اذا نوى رفع الحدث صح إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح والسباح به الفريضة فتشتغط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا هذا لف ونشر كمل لفه ونشر ها لاش شوشون علينا غير مرتب صح هذا لفه ونشر غير مرتب ليش لأنه قال من حدث العائل هو الأخير ثم قال فإن وآحدهما يمز عن الآخر فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له طيب إن وآحدهما عندي أنا أحدها ترى أحدها طيبا لعندي أحدها للثلاثة لأنه تيمم عن حدث أكبر تيمم عن حدث أصغر تيمم عن نجاسة يكون الصواب إنها أحدها إنها أحدها صح إنها أحدها أي أحد ما يتيمم عنه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 لعموم إنما الأعمال في النيات وإنها نفلا لم يصل به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة تراتبة الظهر أذن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمة الصلاة ها. صلي ولا لا لا يصلي حتى يتيمم لأنه بالأول نوى نفل طيب قال المؤلف أو أطلق يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا لم يصلي فرضا وطبعا هذا من باب الاحتياط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 وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريض أو وقت الفرض أما كان لم به فرض قال نوى كل وقته فروضا كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل وليس المعنى كل وقت الإنسان لأنه سيأتينا أن التام يبطل بخروج الوقت لكن كل وقته أي وقت الفرض فروضه ونوافل وإنما نص على ذلك لأن بعض السلاف يقول إنه يتيمم لكل صلاته كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى لكن هذا ضعيف والسواف ما قاله المؤلف <تصفيق> نعم الفرق الفرق التراب فراب والرمو الرمو يعني ما كل ما سواف ترى هذا كله تراب لا تراب الذي يكون منه الطين التراب الذي يكون منه الطين هنا حتى الرمل لو كان فيه غبار ما اصلح اللي على المذهب اذا نقص الغبار فقد نام كل شيء يصلي كل وقت في طوضه نعم لكن هل يبقى القران اي نعم القاعده عندهم أن من نوى الاعلى السباحه ما دونه ولا عكس لكن هذا الان نوى يتيمم يتيم له يتيمم له الصلاه ولم قراءة قراءة مما يتيمم له مما يتيمم له, يتيم له. ما هذا كما انه لو تيمم لسل... لو تيمم للصلاه صلى ضعف بذلك ضعف بذلك وصلى صلاة الجنازة <تصفيق> وسجد للتلاوة جلابه في أن يشترس ما يتيمه ما نشترس ما يتيمه على هذا ومشرت وقال ويشترس الماذا أن أني... من, من حدث اشترس ما يتيمه من وما يتيمه اي ونما لكن هم قالوا اذا اذا نوى الاعلى السباحه الادنى دخل فيه ولو من غير جنسي ولا عكس نعم نعم مسترطش رغوبه لكن يقول ما يقول لا عيد الاستذال بالاي يقتضي انه لو تيمم بطين عز يا سيدي يا هم عندهم الحديث يا رجل عندهم هم لكن باستدلالهم بالايه قصدي قصدي لا استدلالهم بالايه ليش الدليلات ها شرطه خرافي بس بقول اول ان استدلالهم وبالحقيقه كلام يلزمهم وعنتم إذا قلتم من للتبعيد وأن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه يزمكم أن تقولوا بهذا يعني يتيمم الطين الرابص مرة يضرب إديه ولطخ وجهه نعم فنقول هذا هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترد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 ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة هذا تعليل إلا أنه يستثنى من ذلك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 لازم أن تبطل الصلاة لازم أن تبطل الصلاة وإذا بضلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا عربتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت ما هو التعليل نعم لأنه ضرورة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 ففي المسألة الأولى مسألة الحيض هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم لحيض لا لا يلزمها حتى تحيض مرة ثانية ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ثانية هذا هو القول الراجح قال المؤلف ويبطل أيضا بمبطلات الوضو يعني بنواقض الوضو لأن, الو... لأن نواقض الو... هي مبطلاتهم فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بالأ أو ثم بالأ أو تأوض بطل تيممه لماذا عللوا ذلك رحمهم الله قالوا لأن البدل له حكم المبدل هكذا عللوا والغريب أنهم يعلنون بهذه العلة ثم ينقضونها ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم المفدر مطلقا في كل شيء إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمفتلات الوضوء وعن الحدث الأكبر بموجبات الغصم الحدث بمجب... الأكبر بموجبات الغصم وهذا واضح والتعليل فيه غاهر جدا قال وبوجود الماء بوجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء قل لا يعني أنه يجب أن مع وجود الماء لكن بماذا يبطل بالبر يبطل بالبر إذا كان عن مرض فإذا كان هذا الإنسان مثلا اغتسل عن الجناب حصل عليه جنابه هو مريض ثم تيمم فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال الم... المبيح وهو المرض طيب قال المؤلف ولو في الصلاة وجود الماء ولو في الصلاة هذه إشارة لخلاف لأن العلماء إذا ذكر إذا نص على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه تتبع لقاعد التصنيف إذا كان هذا اللغ... إذا كان هذا الحكم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 وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول يبطل فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل فهلين قولان نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم وإذا بطل حكم التيمم بطل في الصلاة لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة واستدلوا أيضا بعمون قولها فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قال وهذا الآن وجد الماء وجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمون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 ويستأنف الصلاة من جديد أعرفتم الآن أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم قالوا لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم للصلاة يتوضى لإيش للصلاة فقد شرع الآن في المقصود والغاية لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه معذون فيه شرعا قلنا لا وهي فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة وهنا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 لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر أولا ان قلت الأحوط القول بالبطلان جاءك بأن الأحوط القول في على الفريضة أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة نعم فحينئذ لابد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره ونظير ذلك أيضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط أن المشهور من مذهب بحنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني وقت الاختياري فحينئذ ما هو الأحوط ها؟ مشكل لا بد من إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل مثلي كنت عند الجمهور آثما وإن قلت الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما يعني ما أديت الفريضة وحينئذ يبقى الأمر مشكلا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 لا بعدها فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يزمه لإعادة والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين الذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت أما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة فلما قد يعني عالم الإعادة لماذا نعم لكن إذا قال قائل أنا أبي الأجل مرتين نقول إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجل مرتين فلتكون بعد ذلك مبتدعا لكن الذي أعاد لم يعلم بالسنة فهو مجتهد فصار له أجر العملي العمل الأول والعمل الثاني أما بعد أن يتبين لك السنة تريد أن تعمل عمل آخر خير مشروع فيسهل لك الأجر مرتين نعم طيب ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا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 قلنا هذا خطأ ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ رسول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين الحاصل أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل طيب يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت ليرات الماء اولى التيمم مبتدا واين خبره من هي لراجل ما لراجل هو الخبر يعني إذا كان الانسان عند دخول الوقت ليس عندهما ولكنه يرد أن يجد الماء في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها او الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء نعم تعارض عندنا أمران تعارض عندنا أمران الأمر الأول تقيم الصلاة في أول وقتها والأمر الثاني الصلاة في الماء الصلاة بطهارة الماء بدلا عن طهارة التيم أيهما أرجح في نظركم الثاني أرجح الثاني أرجح, أرجح. لأن الثاني فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة والطهارة بالماء أما الأول ففيه محافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول وقت وعلى هذا فيكون التيمم تأخر الصلاة والطهارة بالماء أفضل طيب إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء فأيهما أفضل أن يصلي أول وقت نعم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 إذا نشوف كم عندنا من قسم إما أن يعلم أنه يجد الماء أو يعلم أنه لا يجد يغلب على ظن أنه يجد الماء يغلب على ظن أنه لا يجد كم هذه يتردد يعني ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا فتكون الأقسام إذا خمسة نقول يترجح تأخير الصلاة في حالين ما هي إذا علم الوجود أو ترجح عنده وجود الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة ويترجح تقيم الصلاة في وقتها في ثلاث حالات إذا علم أنه لن يجد أو ترجح أنه لن يجد او ترد لم يكن هناك ترجيح فالتيمم في اول في اول وقت اولى لان تقديم الصلاه في اول وقتها أفضل من تاخيره وذهب بعض العلماء وما في السؤال وذهب بعض العلماء الى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فانه يجب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 ليس أمرا مؤكدا قد يكون عالم أنه سيجده لكن تخلف الأمور تخلف الأمور لأن الشيء المستقبلا لا تستطيع تحكم عليه لا تستطيع أن تحكم عليه لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى أما الوجوب فلا يجب طيب التأمم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 لان جميع الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حدد في وقت العشاء الى نصف الليل وينبني على ذلك مز... لون... استطرادا ينبني على ذلك لو ان امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها لا يلزمها شيء اما الذين يقولون بانه ينتد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 لا الاول يجب يعني يجب وجوب ان يقدم ان يقدم الصلاة في اول وقت بالتيمم أو فهمتم نعم مثال ذلك هؤلاء جماعة رفقة في سفر ملس معهما ادركوا الوقت ان صلوا الان بالتيمم صلوا جماعة وإن انتظروا حتى يصلوا الماء والنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة نقول صلوا جماعة الآن بالتأمم وجوبا لأن الصلاة واجبة في صالة فيجب أن لا يفرط الإنسان فيها نعم لا لا يجيب عليه ترتاح وتنام. لا لا ترتاح وتنام لان لان الاصل بقامه كان اعلى ما كان, ما كان. ما لكن يقدر مثي ينزل غطره في الغدير واذا رويت من الماء رفعها وعصره يلزمها لا قد... أقول لك العام فيها ما شق إذا الما... الم... كان يبارد وإذا كان المبارد لا المطبيعي لا أقول مثلا على المطر والمبارد وفيه ما يعني حصل ما ألي يتوضع أو يخشب من الضرر إن من الضرر لا بأس إن كان ما يخشب من الضرر كله أجل كان نقول كله أشتاء تيمني لابد يكون بارد أنا. نعم يلزم يلزم ينزم من الغطرة ويرفعه ويأخذ المال لبهر وقيمتها أكثر من الماء <تصفيق> أن يقال إن تيممه الآن صح بمقترى بمقترى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل شرعي فهاتنا دليل شرعي وعلى عين والرأس وعلى هذا فنكون فنقول ما دام الإنسان باقيا على طهرته فإنه ها على طهرته لا يتهمم إلا إذا وجد ناقض طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصفته أي صفة التيمم أي ينوي ثم يسمي العلماء يحتاجون إلى بيان صفة عبادات العلماء رحمهم الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات لماذا؟ لأن العباده لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة تتحقق بماذا؟ ها؟ لا قصي الصفة المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرف في ستة أمور وهي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 صفة الوضوء صفة الصلاة صفة الحج صفة الصيام حتى يكون الإنسان بنا عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام صفة أي نوية الواقع أن النية ليس الصفة إلا على سبيل التجوز لماذا؟ لأن النية محلها القلب وسبق أن نية التيموم تحتاج إلى نيتين في الوقت نية المتيمم له مش بعد والمتيمم عنه فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصغر للصلاة من الحدث الأكبر للصلاة على القول بأنه يتيمم للنجاسة من النجاسة طيب أن ينوي والنية شرط يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع ثم يسم فيقول بسم الله والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا فمن قال إن التسمية واجبة هناك قال إنها واجبة هنا لأن هذا بدل ومن قال إنها غير واجبة هناك قال إنها غير واجبة هنا وسبق لنا أن القول الراجع في تسمية أنها سنه وليست بواجبة لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر, لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا النفي يحتمل أن يكون نفيا للكمال لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضو لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضو على أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء والثاني قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يضرب التراب ولم يقل الأرض لماذا لأنهم, يش... لأنهم يشتعطون التراب والصواب ويضرب الأرض كما سبب سواء تراب أو رمل أو حجر يضرب الأرض أيضا يقول بيدي مفرجتي الأصابع هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها نجر في الترافي ما بينها وقد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفرجة الأصابع أو على أنه ما مفرجة الأصابع ما فيه إلا تعليم ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا إنه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 فلد ذلك قالوا مفردات الاصابع طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها يمسح وجهه بباطنها اي باطن الاصابع ها لا لا بباطنها بباطنها اي بباطن الاصابع فمثلا هو الآن ضرب هكذا يمسح هكذا يخلى الراحتين ما يمسح بهم يمسح بباطن الأصابع نعم كذا بعدين وكفيه براحتين كفيه براحتين إذا بغير يمسح ما يقول سذا يقول كذا يمكن شوفك ردي طيب الآن نقول يمسح وجهه بباطنها وين السائل طيب هذه باطن الأصابق شفتها يمسح وجهه هكذا ها؟ بباطن الأصابق الكفين بالراحتين الراحة معروفة اللي تحت الأصابق نعم يقول هكذا ها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 شوف دقه تعبير العلماء يقول لك هنا التراب طاهر مطهر عرفتم اذا من يصف لي هذا التيمم شرط انه يقف علشان يوري الاخرين نعم يلا عبد الكريم ها يلا ايوه اي كمل الوجه اي طيب الا العينين ايه إنه. لا ما يحب الاصابع نعم طيب احسنت اركنا لكن اين الدليل اللي اشفت له ما بعد وصلنا <تصفيق> <تصفيق> الان الان ما وصلنا للدليل طيب الان نفهم لماذا ما هو السبب يعني الفقه رحمه لماذا قالوا بد منها هذا العمل لأن عندهم قاعدة وأساسا وهو أن التراب ينقسم إلى ثلاث تقسام كما أن ما ينقسم إلى التقسام طهور وطاهر ونجس ويقولون إن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر فأنت لو تمسح بكل الكفين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 يخلل أصابعه وجوبا ولا استحبابا هنا وجوبا يخلل أصابعه وجوبا بخلاف الماء وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذا فيدخل فيما بين الأصابع يبدون تخليل لكن التراب يحتاج إلى تخليل لأنه مهو يجري ليس سائلا فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع فالتخليل هنا واجب ولكن نحن نناقش هذا الشيء ونقول إن إثبات التخليل ولو سنة فيه نظار فالرسول عليه الصلاة والسلام في العمار لم يخلل أصابعه فإن قلت الا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبر اصبع الوضو وخلل بين الاصابع هل جواب لا لان حديث لقيط بن صبر في في الماء انك اصبع الوضو وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق فإن قلتم نخلل بين الأصابع في التيمم فقل أيضا بالغ في الاستشاق في التيمم ها؟ وإلا فلا صح التفريق ولهذا في نفسي من, من, من استحباب تخليل الأصابع شيء لأنه لم يرد ونحن نعلم جميعا أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة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 باطن الشعر لا يجب إيصال الترابي إليه ولو كان الشعر خفيفا يكتفى بمسح الظاهر منه مع في الوضوء إذا كان خفيفا ها يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور أيضا ما في مضمضة والاستنشاق أيضا ما كان من مصافة الجبهة بعض الناس في إتباههم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 نتبع الظاهرة أيضا في الأحكام لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات إلا أن اتباع الظاهر في, في الاعتقادات أوكد لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها بخلاف الأحكام فإنها قد يدفلها المجال العقلي فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد إنما الأصل أننا مكلفون بماذا؟ بالظاهر هذا الأصل فالكفية عندي الكفية التي توافق ظاهر السنة ان تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابق وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم التيمم قناع ها؟ نافل النفخ, النفخ. هذا نعم النفخ سنة نفس سنة لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نفخ ولكن بعض العلماء قيدها بما اذا كان إذا علق بهما ما تراب كثير لا دعيني لا لا لانها عن الكيفيه خارجه عن الكيفيه اذا تحق اي نعم يثبت الله ليس فيه موارد ولا اضطراب اول هذه المساله مرت علينا محبوب مرت علينا في هذا التاء الشيء الثاني ينبغي للانسان ان ياخذ قواعد عامه في الشرع يعني يحول عليها المسائل الفرديه فقوله تعالى فتقوا الله ما استطعتم هذه قاعده عامه كل ما يشكل عليك من هالمسائل حولها عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى هذا الذي لم يجد ماء ولا تراب هو بين أمرين إما أن لا يصلي وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب إن لم يصلي لم يتق الله وإن صلى بدون ماء ولا تراب يتق ما استطاع الكلام على طهارة الحدث بدأ في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 فإنها عين مستقدرة شرعا عين مستقدرة شرعا يعني شره الذي استقدرها وحكم بنجاستها وخبثها فهي عين وليست وصفا ولا معنى عين مستقدرة شرعا وهي أي النجاسة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 وهي التي وردت على محل طاهر كثوب أصابه بول وعرض أصابها روث وما أشبه ذلك هذه هي التي فيها الكلام انتبه بخاري وإلا خلناك آخر واحد نعم طيب إذن النجازة الحكمية فيه ايش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 هل يشترط لها الماء او لا يشترط فيه خلافين العلماء منهم من قال انه يشترط لها الماء انه يشترط لازالتها الماء ومنهم من قال انه لا يشترط وانه متى زالت عين النجاسة باي مزيل كان فانها تطور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 تلوث بنجاسة طهر بمروذها على الأرض الطاهرة فالمهم أن العلماء اختلفوا هل يشترض لطهار للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترض والصحيح أنه لا يشترض صحيح أنه لا يشترض لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت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 بأن ذلك مبيح وليس برافع نعم ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلغة ومخففة ومتوسطة ثلاثة أقسام مغلغة ومخففة ومتوسطة يقول مالف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذا تخفيف باعتبار الموضع الموضع الذي طرأت عليه النجاسة هذا إذا كان أرضا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيًّا كانت النجاسة نعم بغسلة واحدة فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتين أو بثلاث فثلاث نعم لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإنها فإن ذلك دليل ذلك <تصفيق> قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريق على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ولم يأمر بعدد فلقال أريق عليه بولا سجلا من فدل هذا على أن النجاس على الأرض يكتف فيها بغسلة واحدة حتى وان كانت نجاسة كلب وسياتي ان شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب طيب هذه اظنها مساله واضحه لكن ان كانت النجاسه ذات جرم فلا بد اولا من ازاله الجرم كما لو كانت عذره أو كان دما جف فلابد من إزالة هذا أولا ثم الماء تتبع الماء فإن أزيلت النجاسة في كل ما حولها ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثا يحتاج إلى غصل ولا لا لا يحتاج لأن الماء المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله طيب قال وعلى غيرها يعني يجزء في غسل النجاسات على غيرها سبع لا بد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الأخرى يغسل أولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبع لكن قال احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير احدها اي احدى الغسلات بترات في نجاسة الكلب والخنزير اما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن المغفق ان النبي عليه الصلاة والسلام امر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وهذا هذا اللفظ أخص من إحداهن لماذا لأن إحداهن ها؟ يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع أخص ولهذا قال العلماء الأولى أن يكون التراب في الأولى الأولى أن يكون في الأولى وهو من حيث المعنى أيضا أولى من حيث النص أولى كما سمعتم ومن حيث المعنى أولى لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعد الغسلات أما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة يعني أنها تخف النجاسة فيه ولهذا لو أصابت لو أصابت لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يغسل يغسل ستا بدون تراب ولو جعلت التراب في وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بتراب إذن فهذا وجه ثالث يرجح إيش أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيها نعم إحداها بتراب قال المؤلف في نجاسة كلب وهو شامل للكلب الأسود وغيره والمعلم وغيره والمباح اقتناؤه وغيره كل الكلاب والصغير والكبير وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروث أو بالريق أو بالعرق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 ليش لأن الأرض لها لها حكم خاص نعم يكفي فيها واحدة كما سبب طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب الدليل على عموم الكلب. الكلاب قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الكلب وهذا إما أن تكون أل للجنس أي أل الجنس أو أل للعموم لعموم الجنس فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دال له على العموم <تصفيق> أن كل كلب يجب ان يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات إذا بالتراب فإذا قال قائل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 بأن يجعل له آنيا مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه يكون فيها طعامه وشرابه ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المعلم الذي يباع الطناء لا يمكن أن نخرجه على العموم مع أن نتداوله بين الناس ايش اكثر ولا لا أكثر لأننا لو أخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا أخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ وهذا غير سديد بالنسبة للإستدلاف وعليه فيكون الكلب عاما في كل شيء بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوخ إذا ولغ الكلب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 دودة الشريطية يعني شريطية شريطية مثل الشريط هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة وإذا ولو انفصلت من لعابه في هذا الإناء فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية دودة تتعلق في معدة الإنسان وتخرقها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 كلب وخ... و